بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمدت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسن إن الله غفور شكور أم يقولوا نفترى على الله كذبا فإن يشئ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلاب إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره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 إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء